بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض العزيز الحكيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ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 113. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم 114. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم 115. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل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 تَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ تَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوُنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَا يَتَمَنَّوُنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ ايديهم والله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي تفظون منه فانه ملاقيكم قل الذي تفظون منه فانه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا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 وَإِذَا كُرُوا وَهَكَثِيرًا لَعَلَّهُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين ادعو